ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة وَالْيَتَامَى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خَافُوا عَلَيْهِمْ خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداه قنطارا, قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 وَأُمَّهَاتُكُمْ التي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نسائكم وربائبكم التي فِي حُجُورِكُمْ, التي في حجوركم من نسائكم فِي حُجُورِكُمْ بهن بِهِنَّ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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات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 اتن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخذا فإذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن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 ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمنكم فاتوا نصيبهم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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بينهما فَبَعَثُوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى وبالوالدين احسانا وبذل قربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربى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 ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون, ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمه يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبتهم بما قدمت أيديهم؟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 أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا, لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله عليه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 ما لكم في المنافقين فئتين والله اركس بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى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 وَإِذْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يصلوا فليصلوا معك مَعَكَ حذرهم حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ودى الذين كفروا كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميلة واحدة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 فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا وَلَا تهنوا فِي ابتغاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به, به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لان الطائفه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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف الا من أمر بصدقة أو, معروف او اصلاح بين الناس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 إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَئِنِ اتَّخَذَنَّا مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ضَلٌّ نَّهُمْ وَلَا مَنِيٌّ وَلَا آمُرُ نَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ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 اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أَصْدَقُ من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني أَهْلِ الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا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 وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يتامى النساء مَنْ سَأَلَكُمْ تؤتونهن ما كتب بِسَكِينَةٍ وترغبون تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ لَا مِنَ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 وَإِن تصلحوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان غفورا رحيما وَإِن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أَيُّهَا الناس وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم, ولو على أنفسكم او الوالدين والاقربين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 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم, وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضي ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم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 وإن مِنْ من الْكِتَابِ الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم يَكُونُ يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لَهُمْ لهم وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أَلِيمًا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 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ لك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين تبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم